ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عيلها فإن كان قريبا منها الضمير يعود على الكعبة فإذا كان قريب من الكعبة يصلي في المسجد الحرام ويراها قال لزمته الصلاة إلى عينها إلى ذات الكعبة يعني يلزمه استقبال القبلة ببدنه كله، ومن يستقبل جزء من بدنه جزء لا لا يستقبل عين الكعبة، فهذا لا يجوز كما شرح المؤلف. هناك قول عند الحنابلة وعند غيرهم أنه يجزي، أن ذلك يجزي. نعم اتجاه الكعبة يعني هذه. كما قلنا يرى جوازة الصلاة إليها بعض أهل العلم والمؤلف يقول لابد إلى عين الكعبة إلى ذات الكعبة وستدل المؤلف غيره بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة صلى ركعتين في قبل البيت يعني مقابل الكعبة في قبل البيت يعني مقابل الكعبة وقال هذه القبلة والحديث رواه البخاري ومسلم نعم وعلى كل حال ال الصلاة إلى اتجاه الكعبة هذا الحكم مجمع عليه هذا الحكم يعني بالإجماع وأما الصلاة إلى عين الكعبة فكما قلنا في خلاف وحقيقة بعض أهل العلم يرى أو حكى الاتفاق على ذلك. ولا شك أن ما ذكره المؤلف متوجه يعني هو الراجح. من كان يرى الكعبة فلا بد أن يصلي إلى عينها إلى ذاتها. ما يكون جزء من بدنه ليس في اتجاه الكعبة. هذا إذا كان قريبا منها كما أشار المؤلف. رحمه الله رحمة واسعة قال وإن كان بعيدا وإن كان بعيد عن الكعبة فإلى جهتها لا يشترط إلى عين الكعبة وإنما إلى جهة الكعبة فلو مال يمينا أو شمالا عن الكعبة بشيء يسير بشيء يسير أجزأه أما لو مال يمينا أو شمالا بشكل كبير نفرضا القبلة في الغرب وصلى جهة الشمال والجنوب فلا شك أن الصلاة باطلة فلا شك أن الصلاة باطلة أما لو كان انحراف بسيط وهو بعيد عن الكعبة لاحظ بعيد عن الكعبة في صحيحة عكس ما لو كان قريب من الكعبة قلنا يلزموه الاتجاه الى ذات الكعبة نعم عادة ناخي المبارك حول رسول السلام في نهاية الدرس يعني ناخذ مسألة ثانية ونختم ان شاء الله وهذا ايضا بالاجماع كما ذكر الشيخ الاسلام التيمية إذا اذا كان بعيد وانحرف شيء بسيط فلا يضر، واذا كان قريب فلا بد ان يكون مستقبل ذات الكعبة وعين الكعبة وجاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله لاحظ ما بين المشرق والمغرب قبله يعني حتى لو الحرف انحراف بسيط وهو يعتبر بين المشرق والمغرب فصلاته صحيحة صلاته صحيحة وبعض أهل العلم يرى أن هذا التحديد خاص بالنسبة للمدينة النبوية ولا شك في قضية أن ما بين المشرق والمغرب وكل بلد بحسبه أحيانا يكون ما بين الشمال والجنوب واضح هذه اختلف من منطقة إلى أخرى الخلاصة أنه إذا كان بعيد عن الكعبة وكان انحرافه بسيط فصلاته صحيحة لهذا الحديث وإن كان قريب فلابد أن يصلي إلى عين الكعبة طيب. يقول وإن خفيت القبلة في الحضر يسأل في الحضر عكس السفر يعني في بلد إقامته فإذا كانت القبلة تخفى عليه يجب عليه أن يسأل فإذا أخبر بجهة القبلة يعني أخبره شخص ثقة, لو ثقة رجل أو امرأة فيعمل بما أخبر به فيعمل بما أخبر به قال المؤلف واستدل بمحارب المسلمين يعني استدل على جهة القبلة بالمحراب الذي يكون في صدر البسجد في اتجاه القبلة فالمؤلف يقول إن سأل فصلى وهو في الحضر سأل ثقة لاحظ نقيده بأن يكون ثقة أو صلى بناء على جهة محاريب المسلمين فالصلاة صحيحة وهذا اجمع عليه عمة أهل العلم ومعنى كلام المؤلف أنه لو كان في حضر وسأل ثقة وصلى وتبين أن صلاته ليست على اتجاه القبلة فصلاته صحيحة أو أن يعني لم يجد ثقتان أو لم يجد من يسأله وخشي خروج الوقت ولم يمكنه أن يستدل بالمحارب لا يوجد مساجد أيضا قريبة ويخشى فوات الصلاة فصلى وتبين أنه قد اخطأ القبل في صلاته صحيح، صحيحة صحيحته. تكملت هذه المسألة قال وإن أخطأ فعليه الإعادة. يعني إذا اجتهد وهو في الحضر بدون أن يسأل أو بدون أن يستدل بمحارب المسلمين فأخطأ. فيجب عليه أن يعيد الصلاة لماذا؟ لأننا قلنا يجب عليها أن يسأل أو أن يستدل بمحارب المسجم المحراب الذي يكون طبعا في المسجد كما أشرت فأخطى فيجب عليها أن يعيد الصلاة لماذا؟ لأن الحضر ليس بمحل للاجتهاد حضر ليس محل للاجتهاد فهو يستطيع أن يستدل على اتجاه القبلة بالمحارب أو بخبر ثقة يسأله والله أعلم طيب انتقل الآن لبعض الأسئلة ان شاء الله سؤال أخينا المبارك حواري الرسول يقال هل تكفي الجهة الجواب إذا كان بعيد فتكفي وإذا كان يرى الكعبة فلا تكفي لابد أن يصلي لعيدها إن على أبي صالح أخ المبارك على تلخيصه إلى حرمه الله الأجر بقي شيء من الناس هنا معاشر الأحبة يبدو لي أن الشيخ محمد موجود معنا عادت في الدرسي أن يكون في الساعة في ساعة معينة ليس كذلك؟ متى هي أصلاف الله أصلاف الله يكون الشيء محمد بن خليفة طبعا هذا اسمه حقيقي التاسع والنص أو بتأخر جدا جدا دائما يعني يأتي التاسع والنص أو أحيانا ساعة التاسعة جيد ساعة التاسع هذا الأصل يقول من اكتشف بعد شهور أنه لم يكن يصل اتجاه القبلة هل هو في حضر أم في سفر إذا كان في حضر فنسأله فنسأل هل استدل بالمحاريب؟ هل سأل ثقة أم لا فإن كان قد فعل فلا شيء عليه وإن كان لم يفعل فيجب عليه يعيد الصلاة بعضها للعلم يرى أن في هذا مشقة فيقول يستغفر ويتوب لكن هذا بعض مشايخنا أينت لا أريد البداية فقط بقي شيء من الأسئلة إذن أكتب بهذا والله أسأل يوفقني وياكم إلى كل خير وأني يجعلني وياكم ودات المهتدين اعتذر المرة الثانية عن الأسبوع الماضي وعن تكفل الدرس اليوم لكن إن شاء الله أعيدكم خيرا في الأيام القادمة بإذن الله جل وتعالى الأخير مبارك سينجيمو تكمل مادتك رعاك الله